احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أشكل علي كيفية استقبال الحجر الأسود عند محاذاته هل يستقبل بجميع البدن استقبال معروف الاستقبال أن يكون قبل وجهك وهذا أيضا إن كان الأمر متيسرا هذه سنة تفعلها إن تيسرت أما إذا كان المطاف مكتظ وصحن المطاف مكتظ بال الطائفين فقد لا يتسر فعل هذه السنة فتنضي تكبر وتنضي نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم من يقطع صلاة أحد يصلي إلى سترة وخاصة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام مع العلم أن الاستحمام كثير ينبغي على الإنسان أو المار أن يراعي للمصلي حقه في صلاته وخشوعه فيها وأن يمر بينه وبين سترته وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين جاء في بعض الروايات خريفا اي سنه خير من ان يمر بين يديه خير من ان يمر بين يديه وهذا فيه وعيد شديد في المرور بين يدي المصلي وان كان له سترة تمر من وراء الستره او تمر من وراء المصلي او تنتظر قليلا الان بعض الناس يخرج ويمر من أمام عدد من المصلين عشرات وربما مئات ثم يقف خارج المسجد يتحدث مع صديقه إذا رأيت يقطع هذه الصفوف وهؤلاء المصلين تقول هذا عند مرض أو عنده مشكلة ضرورية ومضطر أنه يخرج ثم بعضهم يخرج ويقف عند باب المسجد يتحدث مع زملاء ما عنده شغل ولا عنده ضرورة ولا شيء من هذا القبيل فالشاهد أن ينبغي على الإنسان أن ينتبه لخطورة هذا الأمر وما جاء فيه من الوعد أحسن الله ليكم يقول لي خالة وقد أكملت إجراءاتها للسفر للحج وقبل السفر بعشرة أيام توفيت فهل لها حج؟ أعيد أحسن الله لكم يقول لي خالة وقد أكملت إجراءات السفر للحج وقبل السفر بعشرة أيام توفيت فهل لها حج؟ نرجو الله عز وجل أن يكتب لها أجر النية والاستعداد والتهيؤ والله سبحانه وتعالى واسع الفضل جل في علاه وإن كانت لم تؤدي فرضها ولها تركه يخرج من تركتها مال ويحج بها عنها أو تبرع أحد ابنائها بأداء حج الفريضه عنها نعم أحسن الله يقول ما حكم من نسي صلاه الوتر وذكرها قبل صلاة الظهر هل يصليها ام لا من نسي صلاة الليل يصليها من الضحى يصليها من الضحى لكن لا وتر في النهار إن كان يوتر بسبع يصلي في الضحى ثمان وكان كان يوتر بتسع يصلي في, في الضحى عشر إن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة يحفظ دينه وايضا يعمل على حفظ دين من تحته من الأهل والأولاد وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقد يكون بعض الأشخاص في تلك البلاد يعلم من نفسه صلاحا يدرى به بإذن الله سبحانه وتعالى الشهوات وعلما يذرى به الشبهات لكن يكون من تحته أولاد يتورطون فيما بعد ورطات عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل وهو مسؤول عن نفسه وعن من يعول كلكم مسؤول وكلكم كلكم رأي وكلكم مسؤول عن رعيته نعم أحسن الله ليكم يقول هل يشرع الإشاء هل تشرع الإشارة إلى الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف عند عدم التمكن من تقبيلها واستلامه الذي جاء في حديث جابر الذي مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحجر واستلمه نعم حسن الله عليكم يقول بالنسبة للشخص البدين هل يجوز له لف فخذيه أثناء الإحرام بقطع قماش أو استخدام لاصق طبي لمنع الاحتكاك عند الطواف والساع والتنقل بين المشاعر أعد أحسن الله عليكم يقول بالنسبة للشخص البدين هل يجوز البدين نعم أيوة هل يجوز له لف فخذيه بقطع قماش أثناء الإحرام أو استخدام لاصق طبي لمنع الاحتكاك عند الطواف والسعي والانتقال والتنقل بين المشاعر؟ يظهر أنه لا حرج في ذلك إذا لم يكن هذا الذي وضعه يعد لباسا ان لم يكن لباسا يعني بعضهم ربما يلبس مثلا سروالا لهذا الغرض الذي ذكره فإذا كان يعني لا يعد لباسا وانما لف على فخذه لفافه ووضع مثلا فيها قطنا أو نحو ذلك فهذا لا يعد لباسا هذا لا يعد لباسا فلا حرج فيه ولا يؤثر عليه في إحرامه ولا يدخل في جملة محظورات الإحرام على أنه أيضا لو احتاج إلى لبس مثلا سروالا لهذا الغرض فله أن يلبسه إذا كان يحتاج إليه له أن يلبسه ولكن يفدي فدية الأذى يفدي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبحشات لفقراء الحرام أحسن الله ليكم يقول هل يجوز لبس الحذاء للحاج وهو محرم؟ نعم الحاج وهو محرم يلبس الحذاء وهل السائل يريد أن يمشي حافيا؟ يلبس حذاء وإن لم يجد حذاء يلبس الخفين حتى وإن كان يغطيان لا قطعهما إن لم يجدن عليه لبس الخفين دون حاجة إلى قطعهما لأن القطع منسوخ فيلبس الحذاء وإن لم يجد حذاء لبس الخفين ولا حرج عليه. الله عليكم يقول هل استطيع وربما أن أن السائل أراد بالحذاء الأحذية التي فيها خياطة أراد التي فيها خياطة فهذا سبق التنبيه أكثر من مرة أن هذه الخياطة التي تكون في الحذاء أو تكون في الحزام أو تكون في ساعة اليد أو نحو ذلك هذه كلها لا تؤثر وإنما المراد بالمخيط الذي ينهى المحرم عن لبسه ما كان على هيئة للبدن كله أو لبعضه مثل القميص والفنيلة والسراويل ونحو ذلك أحسن الله عليكم يقول هل أستطيع أن لا أرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم لأن معي الوالدة وهي مريضة نعم لك ذلك الرمل سنة إن فعلتها أثبت وإن لم تفعلها لا حرج عليك إلا إن تركتها رغبة عن السنة إن تركتها رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الحرج أما إذا ترك الإنسان لم يكن نسيطا كان مجهدا كانت معه والدة ويريد ان يرعاها ويعتني بخدمتها أو نحو ذلك هذا لا حرج عليه بل إن الأجر الذي يكون لك في خدمتك لوالدك لوالدتك أعظم نعم صلى الله عليكم يقول من قدم الافاضه على الرمي هل يجوز له التحلل في المروه يعني بعد الانتهاء الـ الـ الأعمال التي تكون في يوم النحر وهي الرمي والحلق والطواف وإن كان ثم تسعي بعده إذا حصل ثلاث منها حصل التحلل الأول فإذا طاف قدم طواف الإفاضة وسعى بعده وحلق فإنه بذلك يكون قد تحلل التحلل الأول ويبقى عليه رمي جمرة العقبة ليتحلل التحلل التام ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين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 اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله اوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماع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 و موت المسلمين اللهم واعدنا والمسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا